إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ن ه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله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 عن عقيدتنا في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقلنا ب أ ن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ثم ذكرنا ما هي عقيدتنا في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقيدتنا في ا ل ص ح ا ب ة أ ن ن ا نحبهم جميعا ا ل أ م ر الثاني إ خ و ت ي في الله أ ن ن ا لا نفرط في حب أ ح د منهم ا ل أ م ر الثالث أ ن ن ا نبغض من يبغضهم ا ل أ م ر الرابع أ ن ن ا نتقرب إ ل ى الله عز وجل بذكر فضائلهم وبذكر م آ ث ر ه م ثم تكلمنا بعد ذلك عن عقيدتنا في الخلاف الذي وقع بين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا عقيدتنا في ذلك أ ن ن ا نصمت فيما أ و عما شجر بينهم ا ل أ م ر الثاني أ ن نعلم أ ن ه م كلهم مجتهدون إ م ا مصيبون و إ م ا مخطئون ا ل أ م ر الذي يلي ذلك إ خ و ت ي في الله أ ن نعلم أ ن ل ل ص ح ا ب ة لهم من الفضائل و ا ل م آ ث ر و ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة التي إ ن وقع ذنب مع ما لهم من فضل ف إ ن ه مغفور ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى ا ل أ م ر ا ل أ خ ي ر إ خ و ت ي في الله أ ن نعلم أ ن كل ما كتب عنهم إ ن م ا هو محض كذب وافتراء ولذا نقول والصمت حق في خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به نوعان فالمخطئون لهم نصيب واحد أ م ا المصيب ف أ ج ر ه ضعفان ولهم فضائل ج م ة قد دونت تقضي على الذلات والعصيان ثم تكلمنا عن ا ل خ ل ا ف ة ما هي عقيدتنا في ا ل خ ل ا ف ة ونقول ب أ ن ترتيب ا ل ص ح ا ب ة في الفضل هو ترتيبهم في ا ل خ ل ا ف ة وقلنا ب أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه تولى ا ل خ ل ا ف ة بالاختيار المبني على النص للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عهد أ ب و بكر رضي الله عنه ب ا ل خ ل ا ف ة لعمر ثم عمر رضي الله عنه جعل ا ل أ م ر في أ ه ل ا ل ش و ر ى ثم تولى من بعده ا ل خ ل ي ف ة الراشد علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ م ا ا ل خ ل ا ف ة بعد موت المصطفى بالنص للصديق في الرجحان وبعهده الفاروق صار خ ل ي ف ة وبعقدنا لهما عظيم الشان من بعدهم عثمان بالشورى فرابعهم علي يا أ خ ا العرفان ثم تكلمنا بعد ذلك عن سب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا تفصيل شيخ ا ل إ س ل ا م ب أ ن منه ما هو كفر أ ك ب ر يخرج من ا ل م ل ة وما هو م ع ص ي ة و ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب اليوم يا إخوتي في الله نستكمل حديثنا مع الصديق الأمة الله الله الله الله نستكمل رسول صلى عليه وسلم إخوتي في رضي ونعيش أبي رضي أبو مع مع مع عنه عنه بكرٍ بكرٍ ومعه بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فلقد ذكر أ ه ل السير و أ ج م ع و ا على ذلك أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة قط ولا في مشهد من المشاهد بل كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها في غ ز و ة بدر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه يطلبون عير قريش فلما نجا أ ب و سفيان بالعير وفر هاربا بها إ ذ ا بقريش تجمع لقتال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه هل يقاتلهم أ و لا فكان أ و ل من تكلم و أ ح س ن هو ابو بكر رضي الله عنه وهذه إ خ و ت ي في الله هي م ن ز ل ة أ ب ي بكر دائما و أ ب د أ و ل من تكلم ف أ ح س ن أ ب و بكر ثم عمر ثم المقداد بن ا ل أ س و د ثم بعد ذلك قام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد ا ل أ ن ص ا ر في وسط ا ل م ع ر ك ة إ خ و ت ي في الله ومع القتال إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إ ل ى السماء اللهم نصرك الذي وعدت اللهم ان تهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة لا تعبد في ا ل أ ر ض من بجواره أ ب و بكر رضي الله عنه سقط رداء النبي من ك ث ر ة الدعاء ف أ ب و بكر يناول الرداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك ف إ ن ه منجز لك ما و ع د فنزل قول الله عز وجل إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أ م ا بعد ا ل م ع ر ك ة في أ س ا ر بدر من المشركين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه فقال أ ب و بكر يا رسول الله بن العم والعشير أ ر ى أ ن ت أ خ ذ منهم ف د ي ة نستقوي بها عليهم ولعل الله أ ن يهديهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ م ا في غ ز و ة أ ح د ف أ ب و بكر إ خ و ت ي في الله كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عندما التف خالد بن الوليد على جيش المسلمين وبعد انتهاء ا ل م ع ر ك ة نادى أ ب و سفيان في الناس أ و على المسلمين أ ف ي ك م محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه افيكم ابن ابي قحافه فقال النبي لا تجيبوه افيكم عمر بن الخطاب فقال أ ب و بكر لا تجيبوه فقال لقد قتلوا و إ ل ا لو كانوا أ ح ي ا ء لاجابوا فلم يملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه إ ل ا أ ن قال بل أ ح ي ا ء رد الله عليك ما يخزيك وهنا إ خ و ت ي في الله نعلم م ن ز ل ة أ ب ي بكر حتى عند كفار قريش ذكر النبي أ و ل ا ً ثم بعده ذكر أ ب و بكر رضي الله عنه موقف أ ب و بكر رضي الله عنه إ خ و ت ي في الله في صلح الحديبيه تعلمون أ ن نبينا صلى الله عليه و آ ل ه و سلم في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من هجرته ر أ ى رؤيا أ ن ه يطوف بالبيت هو و أ ص ح ا ب ه فاعلن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سيخرج معتمرا ً فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ا ل ص ح ا ب ة وساق معه الهدي ولم يحملوا معهم إ ل ا سلاح الراكب وعندما علمت قريش ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو و أ ص ح ا ب ه ل أ د ا ء ا ل ع م ر ة جمعوا الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولصده عن البيت قالوا لا يدخلها عليه فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه فقال أ ب و بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خرجت عامدا البيت لا تريد قتال أ ح د ولا حرب أ ح د فامض ي ف إ ن صدنا أ ح د عن البيت قاتلنا عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ض و ا على اسم الله فساروا ولما حدثت مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك فقال والله لو س أ ل و ن ي خ ط ة يعظمون فيها حرمات الله لاعطيتهم إ ي ا ه ا وبالفعل تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش والصلح إ خ و ت ي في الله في ظاهره أ ن ه مجحف ب ا ل ن س ب ة للمسلمين والصلح إ خ و ت ي في الله أ ن النبي لا يحج هذا العام لا يعتمر هذا العام إ ن م ا يرجع وهم على مشارف م ك ة يرون البيت بل يرجعوا في العام المقبل ليعتمروا ويظلوا في م ك ة ث ل ا ث ة أ ي ا م ليس معهم إ ل ا سلاح الراكب و أ ي ض ا ً إ خ و ت ي في الله أ ن من رجع من قريش ذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يرده النبي إ ل ى قريش الى المشركين ومن رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى قريش لا يردونه إ ل ي ه و أ ن ا ل ه د ن ة بينهم عشر سنين تحقن فيها الدماء هذا إ خ و ت ي في الله البنود التي في ظاهرها ولكن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لما هو يتحرك بوحي من الله عز وجل فعمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ل س ت رسول الله حقا قال بلى قال أ ل س ن ا على الحق قال بلى أ ل ي س على الباطل قال بلى أ ل ي س قتلانا في ا ل ج ن ة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلام نعطي الدنيه في ديننا ماذا نقبل بل نقاتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إ ن ي رسول الله ولست أ ع ص ي ه وهو منجز لي ما وعدني فقال عمر يا رسول الله أ ل م تخبرنا انا سنطوف بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ت ك أ ن ك ستطوف به العام ف إ ن ك آ ت ي ه ومطوف به فخرج عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أ ب و بكر م ب ا ش ر ة وانظر إ خ و ت ي في الله إ ل ى إ ج ا ب ة أ ب ي بكر ولم يكن حاضره عندما ذكر عمر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم قدره لتعلم م ن ز ل ة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولتعرف بما سبقهم أ ب و بكر رضي الله عنه فدخل علي ه قال ل أ ب ي بكر أ ل ي س هذا رسول الله قال بلى أ ل س ن ا على الحق قال بلى أ ل ي س قتلنا في ا ل ج ن ة وقتلهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي ا ل د ن ي ا في ديننا واسمع إ ل ى إ ج ا ب ة أ ب ي بكر قال يا عمر إ ن ه رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ليس يعصيه وهو منجز له ما وعد فالزم غرزه تبع النبي صلى الله عليه و سلم فقال له أ ل م يقل لنا أ ن سناتي البيت و نطوف به قال له هل أ خ ب ر ك أ ن ك ستطوف به العام ف إ ن ك آ ت ي ه و مطوف به س ت أ ت ي و تطوف بالبيت ليس العام لم يقل لك هذا العام هذا إ خ و ت ي في الله أ ب و بكر رضي الله عنه خرج عمر بن الخطاب وبينما هم في طريقه م إلى ا ل م د ي ن ة نزلت ص و ر ة الفتح إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا نزلت إ خ و ت ي في الله بعد صلح ا ل ح د ي ب ي ة لذلك قال ابن عباس انكم تعدون فتح م ك ة فتحا و إ ن كنا نعد الفتح يوم ا ل ح د ي ب ي ة ولذا قال أ ح د ا ل ص ح ا ب ة أ ي ه ا الناس اتهموا ر أ ي ك م لو ر أ ي ت م و ن ا ونحن نجادل النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يجعل من هذا ا ل أ م ر فتح عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم و ا ل م س ل م ي ن يقول عمر بن ا ل خ ط ا ب فكنت بعدها أ ص و م و أ ص ل ي و أ ت ص د ى رجاء ان يكفر عني الله تبارك وتعالى ما صدر من ما حدث من معارضته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إ خ و ت ي في ل ه أ ب و بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف في مشهد والمشاهد كثيره ثم إ خ و ة ي في الله نتحدث عن أ ب ي بكر عند و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إ خ و ة ي في الله أ م ر شاق على النفس ولكن سنذكر حال أ ب ي بكر مع و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ح ج ة الوداع رجع النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة فمرض النبي صلى الله عليه و سلم في أ و ا خ ر الصفر قيل في أ و ا ئ ل ربيع اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم يوما يعصب ر أ س ه ب ع ص ا ب ة ب ش د ة ا ل أ ل م فصعد على المنبر فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال أ ي ه ا الناس إ ن الله عز وجل خير عبدا بين ز ه ر ة الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أ ب و بكر رضي الله عنه وقال فديناك ب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا يا رسول الله يقول أ ب و سعيد الخدري فعجبنا له قلنا انظروا الى هذا الشيخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله قال فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أ ب و بكر أ ع ل م ن ا اعلم الناس بذلك فبكى أ ب و بكر وقال فديناك ب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا ابا ك بكر, بكر ثم قال إ ن أ م ن ا ل ن ا س علي في صحبته وماله أ ب و بكر و إ ن ي أ ب ر و إ ل ى الله عز وجل أ ن يكون لي منكم خليل ف إ ن ي خليل الرحمن ولو كنت متخذا ً خليلا ً غير ربي لاتخذت أ ب ا بكر خليلا ولكن أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ومودته لا يبقين باب في المسجد إ ل ا سد إ ل ا باب أ ب ي بكر رضي الله عنه ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و بكر أ ن يصلي بالناس وهذا في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حتى إ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت لرسول الله إ ن أ ب ا بكر رجل رقيق لا يملك عيناه إ ذ ا قام للناس يصلي والنبي كلما يفيق يقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما كان إ خ و ت ي في الله يوم الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع ا ل أ و ل وبينما المسلمون في ص ل ا ة الفجر لم ي ف ج أ ه م إ ل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف, كشف ستر ح ج ر ة عائشه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى المسلمين وهم يصلون الفجر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى المسلمون في ا ل ص ل ا ة و ر أ ى صفوف المسلمين في ص ل ا ة الفجر تبسم مابالكم اخوتي في الله لو ر أ ى نبينا صلى الله عليه وسلم صفوف المساجد في ص ل ا ة الفجر في أ ي ا م ن ا هذه هل سيبتسم نبينا صلى الله عليه وسلم أ م يحزن عندما يرى الجموع في الشوارع وفي الميادين أ م ا في بيوت الله تبارك وتعالى ص ل ا ة الفجر إ خ و ت ي في ل هذا الجم أ ي ن هو من ص ل ا ة الفجر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فنقص أ ب و بكر على ع ق ب ا ئ ه ت أ خ ر ليصل الصف وكاد المسلمون أ ن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفي و من مرض ف أ ش ا ر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أ ن أ ت م و ا صلاتكم وكانت هذه إ خ و ة في الله آ خ ر ن ظ ر ة للنبي صلى الله عليه وسلم على أ ص ح ا ب توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين الفجر والظهر لم ت أ ت ي ص ل ا ة أ خ ر ى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قال من قال إ ن رسول الله قد مات سوف أ ض ر ب ر أ س ه بسيف هذا وسياتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع أ ي د ي و أ ر ج ل أ ن ا س من المنافقين أ ب و بكر لم يكن في ا ل م د ي ن ة م ا كان في بيت له خارج ا ل م د ي ن ة فلما علم بالخبر أ ت ى أ ب و بكر رضي الله عنه على فرسه فدخل ولم يكلم أ ح د ا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجا في برده فقبله وبكى ثم قال رضي الله عنه ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله لقد طبت حيا وميتا والله لا يكتب الله عز وجل عليك موتتين أ م ا ا ل م ي ت ة التي كتب الله عز وجل عليك فقد ذقتها ثم خرج أ ب و بكر رضي الله عنه وعمر يكلم الناس فجعل أ ب و بكر يريد أ ن يسكت عمر فلم يستمع له فصعد أ ب و بكر رضي الله عنه على المنبر وهذه إ خ و ة في الله أ و ل م ر ة ل أ ب ي بكر يصعد على المنبر هو صلى في ح ي ا ة النبي ولكن أ و ل م ر ة يصعد أ ح د على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم كيف تتخيلوا ما حال أ ب ي بكر في ذلك فلما صعد على المنبر قال أ ي ه ا الناس أ ل ا من كان يعبد محمدا ف إ ن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت ثم تلا قول الله تعالى إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون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 لا يستطيع القيام ك أ ن ه م إ خ و ت ي في الله ذكرهم بذلك ما الحال إ خ و ت ي في الله إ ن لم يقف أ ب و بكر هذا الموقف و ق ا ل إ ن رسول الله لم يمت وسيرجع م ر ة أ خ ر ى لبدل ل د ي ن غ ي ر ت ا ل ش ر ي ع ة هذا إ خ و ت ي في الله لنعلم م ك ا ن ة أ ب ي بكر رضي الله عنه إ خ و ت ي في الله لكل ميت ميراث لكل ميت ميراث ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك ميراثا لم يترك دينارا ولا درهما ولم يترك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و شاتا ولا بعيرا نما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث يأخذ لا يمنع منه أ ح د ولا يمنع من ا ل ا س ت ز ا د ة منه أ ح د ولكننا نرى ا ل أ م ة أ ع ر ض ت عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن العلماء و ر ث ت ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أ خ ذ ه منهم أ خ ذ بحظ وافر هذا ميراث ر ب ي ك م صلى الله عليه وسلم العلم الذي اعرضت أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم ولما اجتمع المسلمون في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة ا خ ت ي ا ر ا ل خ ل ي ف ة بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر فكلم ا ل أ ن ص ا ر ق ا ل يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ل ا تعلمون أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ب ا بكر أ ن يصلي بالناس أ ي ك م تطيب نفسه أ ن يتقدم أ ب ا بكر قالوا نعوذ بالله أ ن نتقدم أ ب ا بكر ثم أ خ ذ ب أ ب ي بكر فقال أ ي ه ا الناس من له هذه الثلاث إ ذ هما في الغار من هما إ ذ يقول لصاحبه من صاحبه إ ن الله معنا مع من ثم بايعه عمر بن الخطاب وبايع ا ل ص ح ا ب ة جميعا ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله الذي هدانا ل ل إ س ل ا م ومن علينا به و أ خ ر ج ن ا في خير أ م ة ف ن س أ ل ه التوفيق لما يحب و أ ر ض ى والحفظ مما يكره ويسخط و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اما بعد إ خ و ت ي في الله أ ب و بكر رضي الله عنه بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم كان متبعا لرسول الله في كل شيء بل قال هذا في أ و ل خ ط ب ة له بعدما تولى ا ل خ ل ا ف ة قال أ ي ه ا الناس إ ن م ا أ ن ا متبع ولست بمبتدع متبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدع في دين الله عز وجل ثم قال أ ي ه ا الناس لست تاركا ً وقال أ ي ض ا ً لست تاركا ً ك أ م ر ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إ ل ا عملت به ف إ ن ي اخشى إ ن تركت شيئا من أ م ر ه أ ن أ ز ي غ أ ب و بكر رضي الله عنه يخشى على نفسه أ ن يترك أ م ر ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيغ انظر إ ل ى ا ل أ م ة كم تركت من أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وسلم و اصبحنا نعارض أ م ر ه أ ص ب ح ن ا نخالف سنته عيانا بيانا أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ما لنا ما له من ا ل م ن ز ل ة لم يقل أ ن ا اعلم ا ل ص ح ا ب ة أ ج ت ه د ر أ ي ه انما هو متبع لنبيه صلى الله عليه و سلم في كل شيء بعدما ارتدت ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بعد و ف ا ة النبي عن ا ل إ س ل ا م لم يكن إ ل ا م ك ة و ا ل م د ي ن ة والطائف و ب ا ق البلاد ارتدت عن ا ل إ س ل ا م وقف أ ب و بكر لاخوتي في الله وجهز وجيش الجيوش لماذا إ خ و ت ي في الله قال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي و أ ت م الله عز وجل هذا الدين أ ي ن ق ص الدين و أ ن ا حي ينقص الدين و أ ب و بكر الصديق حي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولما امتنع أ ق و ا م عن دفع ا ل ز ك ا ة وقالوا إ ن م ا هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم أ ب و بكر رضي الله عنه قال والله لاقاتلن لا أ من فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة نهى قرينتها في كتاب الله الله عز وجل قال و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة والله لو منعوني عناقا وهي أنسى الماعز كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فلما جاءه عمر بن الخطاب قال له يا خ ل ي ف ة رسول الله أ ر ف ق بالناس فقال له أ ب و بكر والله لقد رجوت نصرتك فجئتني بخذلانك أ ج ب ا ر في ا ل ج ا ه ل ي ة خوار في ا ل إ س ل ا م والله لو منعوني عقال لقاتلتهم علي بعير ثم قال إ خ و ت ي في الله قولته أ ي ض ا أ ي ن ق ص الدين و أ ن ا حي ثم قاتلهم أ ب و بكر رضي الله عنه وعندما اختلف ا ل ص ح ا ب ة في تجهيز جيش أ س ا م ة رضي الله عنه لنعلم يا اخوتي في الله هذا ا ل أ م ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء ل أ س ا م ه بن زيد وهو في ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة من عمره لقتال من لقتال الروم وكان تحت إ م ر ة أ س ا م ة رضي الله عنه كبار أ ص ح ا ب النبي كان تحت إ م ر ة أ س ا م ة ابن ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة من عمره عمر بن الخطا رضي الله عنه وكبار ا ل ص ح ا ب ة فخرج أ س ا م ه بالجيش فلما علموا بمرض رسول الله رجع م ر ة أ خ ر ى فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أ س ا م ه بالجيش شغلوا فاختلف ا ل ص ح ا ب ة في ذلك قالوا ا ل ج ز ي ر ة الناس ارتدوا عن ا ل إ س ل ا م و ا ل م د ي ن ة في خطر ربما التفت هذه القبائل وهؤلاء ا ل أ ع ر ا ب على ا ل م د ي ن ة فلا نرسل جيش أ س ا م ة نبكيه ولكن إ خ و ت ي في الله إ ن م ا هو الاتباع ل أ ب ي بكر رضي الله عنه قال أ ن ا أ ع ز ل جيشا أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أ ح ل ع ق د ة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو تخطفنا الطير وجرت الكلاب ب أ ر ج ل أ م ه ا ت المؤمنين لا أ ح ل ع ق د ة عقدها رسول ل ه لم يقل الواقع يقتضي ان نبقي جيش أ س ا ء نعم النبي قال هذا لكن الواقع أ ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ارتدت عن ا ل إ س ل ا م و أ ب و بكر هو أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة بذلك يقول نبقي الجيش لا نخرج قال لا والله ما أ خ ا ل ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم وجرت الكلاب ب أ ر ج ل أ م ه ا ت ا ل م م ل أ أ م في ذنب عث اسام قيل له أ ر س ل رجلا غير اسام جيش غ ا ل د بن الوليد عمرو بن العاص كبار ا ل ص ح ا ب ة أ س ا م ه ابن ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة من عمره قال أ ي و ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعزله ابن أ ب ي ق ح ا ف ة أ ب و بكر يعزل ه رجلا عينه النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أ ب و بكر ي س ت أ ذ ن من أ س ا م ه رضي الله عنه أ ت أ ذ ن لي أ ن أ ب ق ي عمر لبعض مجورتي ويخرج أ ب و بكر إ خ و ت ي في الله و أ س ا م ه يركى و أ ب و بكر يمشي على ق د م ه فقال أ س ا م ه يا خ ل ي ف ة رسول الله إ م ا أ ن تصعد واما أ ن أ ن ز ل قال والله لا تنزل ولا أ ص ع د وما علي ان أ غ ب ر قدماي في سبيل الله هذه اخوتي في الله أ ب و بكر في حياه النبي وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ن س أ ل ربنا العلي العظيم وهو في عليائه وكبريائه ونحن بين يديه اللهم إ ن ك تعلم أ ن ن ا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم انك تعلم أ ن ن ا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي فسائر أ ص ح ا ب نبيك اللهم ف ح ش ر ن ا معهم والم نعمل بعملهم اللهم احشرنا معهم والم إ نعمل بعملهم اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احينا على سنته ت و ف ن ا على ملته اللهم توفنا على ملته اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا م د خ ل ة اللهم أ و ر د ن ا حوضه واحلل لنا شفاعته واسقنا بيده ا ل ش ر ي ف ة شربه هنيئه لا ن ض م ا بعدها أ ب د ا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بفضلك استجب دعاءنا ش ف ن ا واشف مرضانا ر ح م ن ا وارحم موتانا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولنبيك ب ا ل ر س ا ل ة وماتوا على ذلك اللهم أ ك ر م نزلهم واسع مدخلهم اللهم الحقنا بهم على خير حال يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه م اللهم لا تفتنا بعدهم اللهم ارحمنا إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم جعل ه ذ ه ا ل ب ل د ة آ م ن ة م ط م ئ ن ة س خ ا ر ا ر ا ء ا وسائر بلاد المسلمين اللهم ا جعل مصر أ ه ل ها ف ي ض مانك و أ م ا ن ك و إ ح س ا ن ك اللهم ا جعل مصر أ ه ل ها ف ي ض مانك و أ م ا ن ك و إ ح س ا ن ك اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنا اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنا اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنا اللهم ان اراد بهاذي البيت السوء وفجع تدبير وجع كيد نحره ومن أ ر ا د بهذه البلد خيرا فوفقه لكل خير واتي في الله كما نذكر دائما لا تنس التبره على بيت الله ولا تنس التبره على اخوانكم من الفقراء والمساكين و ا ل أ ي ت ا م واعلم أ ن ما تنفقه ي خ ر ف الله عز وجل عليك ما عندكم ينفد وما عند الله باق أ ن ف ق بلالا ولا تخشى من العرش ق ل ا ل ا انفق انفق عليك واقم ا ل ص ل ا ة